السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين أحمده سبحانه جل جلاله الذي يسر لنا هذا اللقاء المبارك وأصلي وأسلم على الهادي الأمين محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه افضل الصلاة وأتم التسليم ثم أما بعد هنيئا لكم أيها الأحبة الكرام يا من اجتمعتم في هذا المسجد المبارك وفي هذه الصلاة المباركة وأبشركم ببشارة من حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح وهذا والله شرف وفضل عظيم أي الأحبة ابن عباس رضي الله عنهما هو ابن عمي الرسول عليه الصلاة والسلام أبوه العباس بن عبد المطلب عم الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الشاب من بيت النبوة وكان من أثرياء قريش لكن هذا الشاب لم يتكئ على هذا الشرف بل انطلق إلى المجد من أوسع أبوابه يقول لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام كان عمر ابن عباس حين ذاك لم يتجاوز ثلاثة عشر سنة يقول عمدت إلى رجل من الأنصار فقلت له هلما معي فلنسأل أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فهم اليوم كثير أي أننا نأخذ العلم منهم فقال هذا الأنصاري وأعجبا لك يا ابن عباس وهل تظن أن الناس بحاجة إليك وفيهم من فيهم من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول فتركتك فأصبحت أسأل صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان يبلغني الحديث عن الرجل فآتي عند بابه وهو قائل في الظهيرة فأتوسد بردتي وأنام عند بابه فتأتي الريح وتسفني فيخرج هذا الرجل ويقول ابن عباس يا ابن عم رسول الله هل ارسلت أرسلت إلي فآتيك فأقول له أنا أحب من آتيك يقول حتى أدركت علما فمر الرجل الأنصاري والناس حولي يسألونني عن العلم فقال كان هذا الفتى أذكى مني لو لم يكن صاحب همة عالية ابن عباس هل سيصل إلى هذه المرتبة العالية؟ وهذه المرتبة العظيمة في طلب العلم لا ولهذا يقال الهمة العالية إذا وجدت صناعة ذكاء الإمام الشافعي صاحب المذهب يقول عن نفسه حفظت القرآن وأنا ابن سبع سنين وحفظت مطال الإمام مالك وأنا ابن عشر سنين فلما ختمت فكنت إذا دخلت المسجد إذا سمعت مسألة أو حديث حفظته فأصبح صاحب مذهب معروف من المذهب الأربعة ومذهب متموع أبو مسلم الخرساني كانت أمه ترقبه كل ليلة لا ينام على فراشه فقالت يا بني ما بك فقال يا امي انها همه لم تجعلني انام يقولون فما زال كذلك حتى اسقط دولة بني اميه وأقام دولة بني العباس التي حكمت اكثر من خمسة قرون وقال أبياتا وقال في اخرها ومن رعى غنما في ارض مسبعه ونام عنها تولى رعيه الاسد اي انه هو اسد حقق اهدافه لانه صاحب همة عالية قتيبه بن مسلم الباهلي كان صاحب همة عالية لا يركن ولا يسكن فتح بلاد بخارى وخوارزم وسمرقند والري وحلف ان يفتح بلاد الصين وأن يطأ أرضها بقدمه فلما علم ملك الصين أرسل إليه طبق من ذهب فيه تراب الصين وأربعة من أبناء الملوك والجزية وقال ليوفي الأمير نذره. لو لم يكن صاحب همه عاليه هل سيصل إلى شيء إذا غمرت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم لماذا نرى بعض شباب المسلمين اليوم أصبحت هممهم دنيئة همم لا تليق بالمسلم تخرج إلى الشوارع ترى بعض الشباب همه وهدفه الطرب والاغاني والله واللعب وغير ذلك لماذا لا يكون اصحاب همم عاليه مثل هؤلاء نرتقي بانفسنا واهلنا وديننا ومجتمعنا وبلادنا بل تامل في القران الكريم الله تعالى ذكر عن طائر ليس كالبشر عنده هممه عاليه والله لا تكاد تراها في كثير من المسلمين اليوم الا ما رحم ربي قال الله تعالى في سوره النمل وحشران سليمان جنوده من الجن والانس من الجن سوى الطير فهم يوزعون وقف الجنود امام القائد سليمان عليه السلام فاخذ ينظر الى صفوف الجنود فلما وصل الى صف الطيور تفقد الطير الهدهد فقال ما لي لا أرى الهدهد لا أعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فإذا الهدهد قادم وتأمل كيف كان رد الهدد على سليمان عليه السلام لم يقدم مقدمات قال مباشرة أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين ما هي سبأ الله تعالى ذكرها في القران جنة عن يمين وشمال جنة يا ترى هل كان هذا هم الهدهد أنه رأى تلك المناظر الجميلة وآتى ليخبر القائد سليمان عليه السلام لا وربي قال وجئتك من سبع بنبع يقين إن وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم إني وجدتها وقومها يسجدون للشمس يسجدون للشمس من دون الله الله أكبر هدهد حمل هم التوحيد هذا الذي وقع عليه نظره لم ينظر في تلك الثمار والأنهار والأشجار لا لفت انتباهه تلك المرأة وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل الا يسجدوا لله الذي يخرج الخباء في السماوات الأرض الهدهد عشان حبتين قمح شالهم الدين والتوحيد ونهاية الأمر سيكون تراب ولن يحاسب مثلي ومثلك فهل هذه الهمة العالية التي كانت عند هذا الطائر عندي وعندك ولهذا الله تعالى كافا الهدهد بأن حرم قتله نعم هكذا ينبغي أن يكون المسلم ونحن في هذه الأيام في اختبارات للشباب والفتيات لا يكون همك أن تنتهي من تلك المادة وترمي بذاك الكتاب في الزباله أو تحرق ذاك الكتاب وأن يكون همك ان تنتهي من تلك المرحلة التي أنت فيها فقط لا ليكن لديك طموح عالي همة عالية هدف عالي ترتقي به في نفسك أخيرا أقول أعظم همة رضا الله عز وجل قال موسى عليه السلام وعجلت إليك ربي لترضى أما الهدف الثاني والغاية السامية الفردوس الأعلى قال عليه الصلاة والسلام إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أصحاب الهمم العالية التي تكون في مرضات الله عز وجل وأن يجعلنا نحن وإياكم من أهل الجنة هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واشكر لكم حسن الانصات